الأدعية الأسبوعية للإمام علي رضي الله عنه دعاء يوم الثلاثاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا لا ينبغي لغير كرم وجهه وعز جلاله خلق الخلق بقدرته واستعبد الأرباب بعزته فخضعت الألسن بمحامله وخشعت الأصوات وعنت الوجوه لهيبته اللهم إنك تعلم هم الأنفس والسرائر ومخبآت القلوب وخائنة الأعين وما تخفي الصدور